معلش <تصفيق> دلوقتي في, في كوميديا <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا اليوم في يوم السابع عشر اما ذا سنبدا وقرات في صلاة على هذه الليلة ا بصرف كتاب التوحيد من الامام محمد بن عبد الوهاب تصحيه الله تعالى وكنا قد بدأنا حرقا هذا الكتاب في مزل الجمعية احنا الحديث والأثر ونظر الهاجب اهل المزل ايضا لمثل هذا الكتاب وكذلك لبقية اخوة اينا نبينا اجازون معنا الدارة والناس فأرأينا باب المصرح هذا الكذاب هنا إلى وقد وصلنا إلى باب مجاء في النصر نقرأ أخي عبد الله باب في النصر وقع طيب تعال, تعال. ma uh -huh. الوذين ورتمن اصحى من فكر المسيب قال يجيكم او يوافق اجتماعهم اي هل انهم قاموا نعم او يفلونهم او ينصر بتجديد الشين. فأنا المالكة فأدونا عدد إذا أدونا أطفال الله أكمل أكمل أكمل الباب وأقول يا هكذا أنك كان المصنف قد تكلم في الابواب او في الباب السابق في هذا الباب عن الكهانة والسح وهي من الاشياء التي تخالف التوحيد ثم بدأ في هذا الباب يتكلم عن نوع من انواع ابن السح هو الذي يسمى بالنشرة والنشرة لغة من فعلة بمعنى التفريق نشر إفرق ومعنىها صلاحا كما قال أبو السعداد ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث هي ضرب من العلاج والرقية ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من كان به مثل من الجن وسميت بالنشرة لأنه ينشر بها عن المريض حتى يزال عنه السفر حتى يرفع عنه هذا السفر وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم في آخر هذا الباب فعل نوعين نوع جائد ونوع مخرم فالنوع المخرم هو الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه هو الذي يكون بطريق التحر يعني أن يرفع التحر عن المذكور بسحر نسليه هذه النشرة المزمومة وهي التي يعني يتنزل عليها المصطلح او أو صالة فالاصل في النشرة إذا أطلقت أنه يقطب بها السحر <تصفيق> الذي يستخدمه الساحر في رفع السحر و <تصفيق> ويتكون بأن يستخدم الساحر أنواع معينة من العقاطير ومن الأشياء التي يتقرب بها إلى الشيطان الذي مت هذا المسخور حتى يخرج او حتى ينفك عن هذا المسخور وحتى يتركه ويحل السحر بسحر مثله وهذا بلا شك مخرم باتفاق أهل العلم بل هو من الكفر أن السحرة الذي هو التقرض إلى الشياطين بالقربات والأعمال التي يحبها الشيطان حتى يمكن هذا السحر من فعل ما يريد من هذه الأفعيل التي لا يمكن أن يفعلها إلا عن طريق الشيطان بلا شك تعدوا أو يعدوا هذا من من الشرك الأكبر ولذلك ذهب جمهور أهل العلم الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم إلى أن التحرة له حقيقة تؤثر في البدل وأنه من الكفر لقوله تعالى في سورة البقرة فالتحرة واتبعوا ما تفر الشياطين على ملف سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا آه. لماذا كفروا يعلمون الناس السحر الى اخر الاية فالشاهد يعني ان السحر هذا يعد من الشرك الاكبر والنصر التي يحل السحر عن المسخور بسحر مثله تدخل في هذا ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه ورئي السنة هذا الحديث الذي ذكره المصمس أول الباب وحديث جابر قيل له او سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان هذا الحديث أخراجه أبو داود نعم الإمام أحمد في مسنده من طريق واهد ابنه منبه أنه حدث عن جابر وذكر الحديث واختلجت لتماعي واهد ابن منبه من جابر رضي الله عنه فقيل إنه لم يسمع منه إلا صحيفا يعني أخذ عنه عن طريق الصحيفة لم يسمع منه مباشرة وسماع الصحيفة على الراجح من أفضل علماء الحديث هو حجة ولا يعلم الحديث الحديث اتنادوا جيد أن جابر رجل عنه قالت إلى النبي صلى الله عليه ورئيسا عن المشرة. فقال هي من عمل الشيطان نعم وقال المصنف نسو إلى احمد عنها أي عن النصرة فأجاب ابن مسعود يكره هذا كله أي أن ابن مسعود يكره هذه النصرة ويكره كذلك التمائن بأنواعها سواء كانت من القرآن او من غير القرآن وهذا يدل على أن الإمام أحمد أيضا يعني يذهب إلى تحريم هذه النصر لا. لأن الإمام احمد إذا قال يكره هذا او أكره هذا ففي الغالب يقفض التحريم لفظ كراها في مفردات الإمام أحمد الغالب الأعم تحمل على التحريم يقول لا يجبني هذا وأكره هذا يقتد أنه مخرب أنه مخرب ثم ذكر المطمس هذا الأثر الذي علاقه المخارج بسيضة الجزمة الصحيحة والذي رواه عن قتادة أنه قال كنت لابن المسيب <تصفيق> رجل من به طب أو يؤخذ عن امرأتي <تذكر> أي أهلا أي يحل عنه أو ينشر يعني يقصد أي يحل عنه السحن عن طريق النصرة نعم فأجاب تعيد بن المسيب لا بأس إنما يريدون به الإصلاح فأما ما يمسع فلم ينهى عنه نعم. يعني كأن بن المسيب يشير بهذا الكلام إلى النوع الجائز من المسرع الذي بيّنه بن القيم رحمه الله تعالى وهو أن, نعم أن يحل السحر عن المسخور عن طريق الرقى والأذكار المسروعة يعني أن يرقي المفكور نفسه أو أن يرقيهم أو أن يرقيهم غيرهم بالرقة التي جاء في الكتاب والسنة نحو المعوذتين والفاتحة وكذلك الرقة التي جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه الشيخان المخاري ومثلم أنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتح بيمينه يعني على المريض فيقول اللهم رب النار اذهب البأس ايش في أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغابر ثقم نعم إلى آخر المشروع التي جاءت في الكتاب والصنى فهذه الرقة إذا تخدمت نعم نحل أفتحر عن المصفور ويعني سميت بالنصرة فهذه لا تتكر في النهي بل, بل هي مشروعة لا بأس بها وإن سميت بالنصرة العبرة ليست للتسمية فقط يعني لا مشاحة بالافطلاق يعني إذا أنت أطلقت النصرة على السحر فبلا شك هذا محرم بالإجماع وأن إذا قصدت بالنصرة نعم أن يحل السحر المشهور بالأدعية وبالروق المشهوعة فهذا ليس محرم حتى ونسمي بالنصرة فلا يدرب ليس بالمعنى وبالمضمون ليست العبره بالايه بمجرد الاصلاح والتصميم. namun لكن يعني قد غلب ده على اهل العلم <تصفيق> انهم اذا اطلقوا مصطلح النثره هم يقصدوا الجانب المقرر يعني يقصدون الثقر الذي يستخدم محل الثقر. هو سعيد سعيد من مسيب هذا قد وصله الإمام البغوي في مفتد من الجعب مختصرا وكذلك وصله غيره وذكر هذا الحافظ من الحجر في كتابه تقليل أبا عليكم وقال المثنف بعد ذلك يروى عن الحسن ما قال لا يقل السحر إلا سفر وهذا يعني من أخذ بإطلاقه فيقصد المعنى الذي ذكرناه الآن لأن السحرة إذا حل بالنصرة المجمومة فلا يحل هذا إلا ساحرة وأما إذا حل بالطرق المشروعة التي يرقية هذه يفعلها الصالحون من عباد الله ونحب أن نبين أن أن الرقى التي تستخدم خوال حل السح أو للعلاج من المس أو للعلاج أي مرض من الأمراض هذه لا يصرف فيها هذا الذي يسمى بالمعالج أوه. الذي اشتهر يعني وانتشر للأتف بين المسلمين في السنوات الأخيرة هذا لم يكن يعرف بين الصحابة صبع صارت من صوره والله هذا ليس ليس هناك دليل عليه علي ليس هناك دليل على تخصيص صوره الصفات بهذه الايات المعينه لي حل الصحر ولكن الذي جاءت السنه من حل الصحر هو هما قراءه المعوذتين و الرسول صلى الله عليه واله لما سخر فجاءه جاءه ملكان وقرا عليه يعني وكان ايوه صلى الله عليه واله وسلم كان إذا يعني شعر بمرض او بتعب او او اي شيء من هذا المرض كما ذكرت ابي عائشه رضي الله عنها كان يقرأ وكان يمثل في يديه اتعرفه ما يعني يقع على وقته هكذا شيء مبين يعني يقرد رجابا خفيفا من ثم ليس تفلة قريب من التفل ثم يقع المعوذتين ويمتح بيهما ما وطلت اليه يداهم جفنيه هذا ثابت عن النبي صلى وكذلك ايضا ثبت كما في حديث ابي سعيد الخدري ايضا في الصحيحين انه قد قرأ على هذا النبيخ بالفاتحه الذي لذا فلما قرأ عليه الفاتحه قام جنون وشيطان لعب من عقابنا لأنه لم يحدث له شيء إلى آخر الغيلة شبكة السنة أما مسألة قراءة آيات معينة بصفة معينة أو بأعجاب معينة هذه لا نعلم عليها دليل دليلا صحيحا ولكن هي قد تكون اجتهابا من بعض أهل العلم نعم. بناء على ما قد ذكره شايك الإسلام ابن تيمية وغيره من أنه يعني لا بأس بالتجربة في حل السحر يعني إذا جربت آيات معينة ووجد ما تنصع مثل هذا في حل السحر ونحو ذلك يعني هذا على قول شرك الإسلام وعلى قول معد هل الأن ولكن نحن الذي ننصح به أنه الأولى والأخرى أن نلتزم بالسمة اننا لازم بالصور وبالايات وبالظروف التي جاءت في السنه هذا اولا و... وايضا ما يحضر منه ما قد يعطيه بعض بعض هؤلاء المعالجين للمرضى او من اوراق يعني يدعون ان قد قد كتبت فيها ايات من القران ويكتبون هذه الايات باشكال هندسيه معينه فياتون بورقه صغيره تكتب فيها بعض, بعض هذه مثل آيات قد تكون مثلا آيات فوقات هذه او بعض الآيات التي ذكرتها بتحرف القرآن وتكتب من أعلى إلى أسفل الورقة ثم من اليمين إلى يطار ثم من أسفل إلى أعلى هكذا بصورها النساء معينة ويقومون من هذا المصنور أن يعلقها أو أن يضعها تحت الوسادة أو ما ذلك ويقومون هذه هذه رقية من القرآن هذا حجاب هذا حجاب وتحني هذا هذا من عمل الشيطان هم يفعلون هذا تقربا الى الشيطان لان كتابه هذه الايات بهذه الصور وقد تتداخل الكلمات بعضها في بعض هذا لا يجوز لا يجوز كتابه القران بهذه الطريقه البكته هذا اهانه لكلام الله عز وجل هذا هذا ومثل الحجاب الذي يتعلق بهذا هذا لا يختلف عن هذه الاحجبة الذي يتعلوى الكهام والعرسون بل هذا هو الحجاب فللأسف الكثير من هؤلاء المعالجين إلا من رحم الله منه ما بين جاهل لا يحصل شيئا من, من العلاج بكتاب والسنة وما بين كاهل متفتر وفي الأصل كاهل معرّاق متفتر اتخذ القرآن وسيلة لخداع الناس كي يتجرب أموالهم قزه الاعلان من القران وهو كاهن وقد يكون سا... بل قد يكون ساحرا فاحذروا من هؤلاء المعالجين ولا تسلموا مرضاتكم اليه نعم هو اراده ان نعم يعالج في الطب المشروع نفسه او فل يعني لا ب يستعين باحد اخواني من الطلبه الذين يعني يظل فيهم الصلاة أن يرقيهم لكن لا يزلل هذا المعالج فمن استطاع أن ينفع أخاه فليفع ولكن لا يكون هذا عن طريق أولا المعالجين ضمن وقت ورق نفسه ها؟ كما يتبقى على أهل الأشياء المكتاب إن شاء الله هذا بقدر من كتاب التوحيد أنا متقل إلى درس الأخ الله على محمد وعلى آله وعلى آله Hoor jy? Hoor jy? Hoor jy?